وما لكم لا تؤمنون بالله و الرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم و الرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إذ كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 بشاركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قالين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نكتب اسم النوركم قيلوا جع وراء التَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ باب بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ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 وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نبته ثم يهيج فتراه مصفوَى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 إلى مغفرة من ربكم وجنّة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وعذت للذين آمنوا بالله ورسله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 129. وقاموا لهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 120. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 121. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب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 وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاض أربوان الله